وشر الأمور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كان يقعش تمشي عليه باب التمييز هي منصوبات بريتل التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهما من الذوات او النسبي بريتيا لو اسميك منصوبة تمييز اسميك لسري بنسان الصريح الصريح تمييز صريح بنابه مؤول بيت اسمك صريحي منصوب المفسر تفسيري چيدك تفسيري بيشخي دك <تصفيق> لمن بهما وثمن ان بهما بغوردريد بستبهاما باشترا وكل بابي حال بس بنكت <تصفيق> لما ان من الذوات يعني المفرد لساليب المفرد او النسبي بنساء الجمله يعني اجر تميزك يكذ هذا اسمي في منصوب تفسيري يقو شيكل ابهام لا وشكدا هيا تفسير ابهام كيكت أو تمييزي مفردة أما أغا تمييزي جملة كيكت أو بيوته تمييزي نسبة كابو تمييزة بيته دوب الشوا مفرد وجملة تمييزي مفرد وتمييزي جملة أما تمييزي مفرد علماء لا تعريف داء هو ما رفع إبهام اسم قبله تميزي مفرد هو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة هو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة وشيك هي اللي فيش ورشتوه نازاني حقيقتكي شيا كلمه دياد بدوي ده تفسيدي دكا أو مجمل يناهره بونا من الله إشتريت عشرين إشتريت عشرين بيستم كري إذا بيست مجملة مبينة آية بيست كتابة بيست قلمة بيست چية بويا أوك بشيء كوام مبهمة حقيقة كتكي نارونا وشيء أهياني بدوائي علي اشتريت عشرين كتابا كتابا أو مفرد تمييز الجملة هو ما رفع إبهاما نسبة هو ما رفع إبهاما نسبة في جملة سابقة عليه هو ما رفع إبهاما نسبة في جملة سابقة عليه أما إناء على بردس معنى أولاً امتلأ ال... ال... الإناء أعمقا فيه بربو بربو لشيء أو معن أو النسبة لنيو يوم هردو شكدا امتلأ الإناء دا هي النسبة هي مسند ومسند إليهين رون كرنوي أو النسبة أي نخو امتلأ معنى الإناء إجرون إجرون أبيستي شي برون كذنوني وأكو اشتريت نسبة فعل فاعل كرونا بيوت جملة المهم تميز أو اسم منصوب يفسر ما قبله مفردا كان أو جملة والذات المبهمة أربعة أنواع أو خداني او خدانيكا خدانا خد او خدانا ذوات يعني اوانيكا واد ديد لبيشوا كنارون شاجور احدوها العدد نحو اشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة نعجة يعني مر يا كاور والثاني المقدار كقولك اشتريت قفيزا <كفيز> بزاي <بورن> قفيز بزاي برا يعني أستا قفيز شيء حيواني كشتى كا قفيز همو قفيز بس 6 كيلو غرام بس 6 من الغرامات قفيز يعني بوتيكي بوتا تناكيش جوريا كاتي خويشتن بحيوانة كدوها كابو مكيا لك اشتريت خفيزا برا يعني حنطة ب 6 كيلو وصته دوانزا ومنن ومنن يا ومنن بشد جاتو المن هاتوا منايش هاتوا اي است بوم مكيل هنا فالان ماني بوطي هنا بوزن كل من يا كل من بعد هناك رطلا لانه رطلا وكل رطلا لانه يكون هناك رطلا لانه يكون هناك رطلا لانه يكون هناك رطلا لانه يكون هناك رطلا غرام يكون هناك رطلا لانه فارزة يعني الوصد ونوصد وحشت وشوار ونوصد وحشت وشوار يعني اواج ماليشي كسر درشت دوصد ونوات وحشت غرام فارزة ونوصد وحشت وشوار من الغرامات درشت استوليك داني دوئك ابتا چي ابتا من يعني اگر امان زيكي سيصد غرام بكات كابو من يكجم غراما، شصاد غرامك، نزيكا كم تلش شصاد غرامك؟ خلاص اشتريته منا سمنا، سمن يعني دهن، رون، والشبرن شبرن يعني مساحي، بو مساحي والشبر يعني بستيق. تماشى لقفيز دا ل لبر بهنا، لا لا لا, لا, لا هنا وش كا وش كمية توانية بيوانة بيوانية كي، بلام للروند لبروا بيوانة ناقري وبوزن شجرة عادة مني هنا كا شيء وثمان، شه صدر غرام بن بتقريبي، بو زوي تمشي شيء هنا بستي هنا, كا مثال هنا ايك ايك ايك ايك ايك ايك مساحة، كابوسين مثالي هنا إيكيك بوم مكيل إيكيك بوم موزون إيكيك بو شيء مساحة، بحرسك أوانش بيعمتر مقدار. هذا <تصفيق> <بينات> الشيء الاوانه في مقدار والثالث <تصفيق> شبه المقدار عندي شديه ناش بيوريت يعني ناك يشتيت ناك يوريت ناك ريت شبه المقدار لساليبن سالي انه لا يوزن به حقيقه تماشت شيئا نوى مثقال ذره خيرا مثقال ذرة اسم مثقال ذر ذرة يعني بقد قرسيم يروليكي بتشوق لخير اسم أمان نا نموزونا نمكيلا عرفا طبعا عادة ني. وزنتي. هي شكلها انا نيا شو كتوعزني يروليكي بتشوق شنو وزني خونا شكري وانا شكري وانا مساعش شيء ويشبه المقدار ناونا فخيرا تمييز لمثقال ذرة والرابع ما كان فرعا للتمييز ما كان فرعا للتمييز أو ذاتا مبهمة شيء فرع فرعيك تمييز هذا خاتم حديدا يسأخ خاتم فرعيك اللي فرع كوابو ما كان يعني الذات المبهمه تكون فرعا للتميز يعني خوي هر مبهمة كفرعك بين تميزك حديدا حديد خاتم يكشتن كاميا كاميان زرت كاميا حديد شنك خاتم برشك الله حديد وباب ساجا بابك لساج بيه أو تختيك يا سماء رانائك اوست ساجا وباب يست باب فرعك لساج وجبه خزا خزي نوع من الحرير جريك لحرير وجبه خزا ببس هذا جبه خزا هذا خاتم حديدا هذا باب ساجا امانه تمييزي مفردا و الذات المبهمة يمكن أن مفرد بريتيه لها و شيء كده هي ذاتي كده يهي مبهمة معنى كروني و شيء يعني بوي تمييزيك والمبين لإبهام النسبة أما جملة تمييزي جملة والمبين لإبهام النسبة يعني أقل نسبة لبين جملة كده لبينه وان فعل وفاعل يعني مبتدأ وخبر هيا و شيء تميز تمييزك أو إبهاميك للنسبة كده هيا أو لا إما محول عن الفاعل نحو تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا هذا <تصفيق> الجملي تصبب زيد عرقا ويلبك يبكى على خيب خلف يش زيد بيخ نواه تصبب عرق زيد اصل الجمله كليوها دو... هاته تصبب شفت تصبب تصبب شيه يعني كي ارجاد يعني شي ارجاد عرق قد ارجاد تصبب زيد اذا عرق كلابي بغيت تصبب زيدون يعني زيد هذا القول درجات شتي هذا هذا بو اصل اصل ام ام تميز اصل كيف فاعله بو ليوها هاته بلان اغتو بلان تسبب عرق زيد يعني عرق كي زيد هل دقلو دردشت حل او انده اخبار الدعوة تدسترشي اخبار الدعوة تسر اوي كوا عرق كي زيد دردشت بلان اغتو بلان تصبب زيد عرقا يعني زيد يكبر شبوه بعرق يعني قوي بلاغي ومعنه زور بقورته وتفقع بكر شحمن تفقع يعني تفقع شحم بكر تفقق اويك هل يعني هل, هل تقيت يعني قوري بيت او تفقق شحم بكر يعني اصلا فاعله تفقق شحم يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني بكر و بكر شحما يعني يكبر شعبيني فارسي على تشاخبوه يعني يكد لها رشوه دسيه لها شوريه واربزه و نها وتفقق بكر شحما وطاب محمد نفسا طاب محمد نفسا اخوي يعني طاب نفس محمد او هاي لا فاعل بوبا شيبه تميز وقوله تعالى واشتعل الراس شيبه يعني اقبل اشتعل شيب راس يا شيب الراس يعني الله احد او توكس أو او تشيكت قري قريكت يعني سبي سبي و فرام أقبلي واشتعل الرأس الشيبة يعني السري ريكي نمعه حاركم يسبيبه زين قوي زياتره واشتعل الرأس الشيبة كابو تميز تميزك محول عن الفاعلة يعني لأصل ذات شيب وفاعله وإما محول عن المفعول نحو ففجرنا الأرض عيونا يعني تميزك لأصل ذات مفعول به يعني أصل أصلك كوايا لرزمانه وفجرنا عيون الأرض يعني كان يا وكان زويمًا تقعدوا توا بس كان يا كان تق تقين راونا توا أقول وابوية يعني وفجرنا عيون الأرض كان يا كان لزويدان تقين راونا توا يعني أو ينهايا طالما ما قبلنا وفجرنا الأرض عيونا يعني زويمًا تقعدوا توا حرمي بوب كان ياو شن بقوة معناهه وفجرنا الأرض عيونا أو عن غيرهما أشكر يفعل مفعول إجنبا نحو أنا أكثر منك مالا أو عن غيرهما وزيد أكرم منك أبا أو أجمل منك وجها بن سلسل مبتدى أو محول عن المبتدا. ولكن جملة ان الاكثر من منك مالا مالا والمال والمال والمال والمال والمال والمال أنا كا والمال منفصلة والمال والمال متصل والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال أو هاي مالكي من لما مالكي والان الله اسالتي انا اكثر منك يعني او كتاب بيوت محول عن المبتدا وزيد اكرم منك ابا يعني ابو زيد اكرم من ابيك او اجمل منك وجها يعني وجه زيد اجمل من وجهك او مثلها سشي هنا وتواب محول عن المبتدا So it's M'hawele ma'ana Wa ghayrum M'hawelej ma'ana Aw gayru muhawwalin Tamiz ma'ana Thaykhoye bho tamiz than Laula in ristah I'mtala' al-ina'u ma'an I'mtala' al-ina'u ma'an I'mtala' al-ina'u ma'an I'mtala' al-ina'u ma'an I'mtala' al-ina'u ma'an ma'an ma'an ma'an ma'an ma'an ma'an ام تميزه حثوى اسنا نائم نائم تلاقي رنكو توا نا انا اكشر رنكو توا بعضك شيء او النسبتين نيوان هرد كلمه كداهيا او رنكو توا قرب ولا شيء لاو ولله دره فارسا دره لله اصلا خويشه ولله يعني خبر فجار مجرور لله دره يعني مبتدا فارسا تميزا يعني تقدير جملك شو انا يعني ما اعجب فعله شن شن كردوي جوانا شن كردوي شاكه تش فادسي كباشا تش سوار شاكهك ولله دره يعني ما اعجبه يا ما اعجب ما اعجبه فارسا ما افعله فارسا يعني يا فارس تمييز بو او النسبة كان جمله كذا هيا نيوان مبتداه خبر ولا يكون التمييز الا نكره تمييز الا بينك ربي ولا يكون الا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال وثمان تشون لحال ده وثمان فضليا ولم فضلا بوما ناينكا بوسمان بي, بي نية لكلام ده لرماناو بلقوا بوما نايني ما بزبو كمسند مسند إليه نية دعي أوي مسند مسند إليه تواودة بأركان جملة تواودة بأنجا فضلكان دين تمييزش فضليا ولا يكونوا إلا بعد تمام الكلام لسرفونسا أي يعني أنه فضله ما بس أو يفضل له. بعلام شيء بالمعنى المتقدم في الحال. وكون لحال دهوت فضل به معنادت كابو جملة في اسمم بيني لري أركان توه كدي أركاني جملة و. بعلام لري في اسمم بيتي. والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات. ليه لسرعة وملق يتكلم المؤلف هنا عن العوامل عوامل نصب تمييز والناصب يعني العامل والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات يعني كابل يقول اشتريت عشرين كتابا كتابا تميزا باشا تميزا عاملك ايش يا عشرينية عوامل تميز ذات ذاتك خويت ولتمييز تميز نسبة الفعل المسند اما لتمييز جملة ده بمن امتلأ الاناء ماء ماءا منصوب شيء منصوب شي بقدو امتلائه عامل لعامل نصب كلا كذا شيء ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا يعني تمييز ناش تتحيش عاملك أي كعبوت الميز ناش تتحيش اسم مجملك وناش تتح لجملة إذا ناش تتحيش شيء فعلك ولا يتقدم التميز على عامله مطلقاً مطلقاً لسبب سجامداً كان أو متصرفاً باب المستثنى باب كثير هناوى المستثنائك كتير لا منصوبات وأدوات الاستثناء ثمانية أو أدواتاني كاستثناء في ذكرين كن هش بوش وتي أدوات لبدأ وهندك لا ادوات الاستثناء اسم هندك حرف هندك فعلة نيود حروف الاستثناء وتي أدوات الاستثناء بوي هندشي اسم من عندك فعلا عندك حرفا <تصفيق> حرف باتفاق او كواب اتفاق حرفه ايش كشايك ثانيه وهو و واجلويستان لباب استثناء تبكن ما تنبوا باقي ادوات استثنابه الشواذه بس لا الا غير الا هموي لس الا تطبيقات هموي لسر الا, إلا بتيبت سوا لقل غير، كثير حد شيء لفظي كثير شيء هات بيت سوا بيت حد شيء كهات بيت لسنا أواقي أزدكره. تو بأصل بابك في بسلاسل الله تابع. وأسماني بالاتفاق وهما غير غير هو اسمه، والسوا بلغاتها هم لغة كاني سوا جالسوايشات وسوايشات وهروها، فإنه يقال فيها سوا كرضا. والسواء كهدا، والسواء كسماء، والسواء كبناء. أمان اللغات تشين لغات سوان هما حكمي سوايا هيا، بمعنى الغير. وفعلان باتفاق. هذا دو أدات استثناء من هيا، في علماء تشين أمانا فعلا وهما ليس ولا يكونوا. لا بنوسا بل اختلف فيهما اروع سنه اتفاق اتفاق اروع سنه هندك خلافت يا هايوش بل اختلف فيهما باشا ومتردد يعني متبو مت متردد يعني علماء اللين هندك ادوات من هن بفعل بيان كي تاديات الاستثناء اشكري بحرفيش ومتردد بين الفعليه والحرفيه وهو خلا وعدا وحاشه أمسينا أتواني اتواني درس ده بان اداه استثناء حرف جبن وأشتواني هل اداه استثناء ابن شي جبن وفعل جبن ويقال فيها لحاشه حاشه ففتح وحاشة هدوشيان بهدوشياتو بلم حاشا اگر بم ورسم كدهتما شيء كان بالفك او هبر سره وا او اداه استثناء بلم اجر با على صوره ياء بيت الفعل او كتع فعل وك باقي افعالتك لادوات الاستثناء جثدوا بله نلو حشان كمان اهلا وسهلا بهذا الشكل يقول لك هذا حشا بح حرف ا بلم حاشا ما بس بولا على صوره الياء او فعلا فالمستثنى الا ويك الا اذا كان الكلام تاما موجبا رستك الكلام يعني الجمله تاما يعني ذكر فيها فيه اذ ذكر فيه المستثنى منه موجبا يعني غير منفي اسرونا يعني اجرستاه تام يعني شيء تام يعني مستثنى منه تابو وان نفي هو ما ذكر فيه المستثنى منه والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه شبهه أي أنه والاستفهام أو أنا شبهه النفين شبه النفين بدل أنه والاستفهام كابو لا لا يخد داعيا لا ذهن الداعيا أو ها ذات استثناء بقولنا إسبابي استثناء بويش يبكى بدو بشرى بشروط تقسيمك بك بدو بشو ايش شنو بين تام هيك نوع ناقص تام ناقص ايش جايش الى عباره و تام او كوام مستثنى منه تيابه لرستدى حتى الا بيش الى الا بي يا لا دو الا بي على الراجح كشينيه بس للجمله دابه اذا مستثنى منه هبل رستدى او تام أقر مستثنى منه لرسد نبو أو ناقص لا يعني ناقص لا يعني مفرخ مشكلة لي جاء مفرخ يعني مفرخ من المستثنى منه يعني مفرخ عامله لما بعد إلا شهر عربية وثلاثة بمشي والتقسيم كد أسانة بمستثنى بابي مستثنى تام لقال ناقص تام أوي مستثنى منه يتيابي أنجا تام بكدوب الشواء إيش كان بشي كان متصل أبيتر بلنسا منقطع ما بس شيء اللي متصل ومنقطع متصل لقل منقطع فرقية متصل مستثنى أقر للرقزي مستثنى منهبو أو متصلة مثلا جاء القوم إلا زيدا زيد لجنسي شيء قوم جاء جاء جا القوم إلا حمارا علماء نحب منا يعني بويا كسته او إلى جنس أو نية بويا هرشيك هرشيك مستثنى للرجزي مستثنى منه بو أو متصل أجر للرجزي أو نبو أو منقطع أو منقطع كابو ليس متصل لقى منقطع أن لو دوب الشياك متصل لقى منقطع هرشيك لا شباب بيبدو بالشوا تام منفي تام منفي متصل كبدوبه شوان تام شيءه منفي شيءه منقطع شبك بدوبه شوان تام هي منفي شيءه است جما ناقص ناقص شيءه ومتى ناقص يعني مفرغ او هي كمستثنى منه تان نبت يان في دغتريت مفرغ بوشي مفرغ يعني الكلام مفرغ من المستثنى منه يعني في مفرغ بوقي و تيم مفرغ يعني تفرغ عامله لما بعد إلا يعني عاملك لك هوي هل جسر اشلاهي جترناك بوى ولد إلا الى اشفك بوى ولد وي الى اشفك بوى ولد وي إلا زيد ما قام الا زيد قام مستثنى منه لجمله نيه ما قام الا زيد بتيش ازاني جمله مفرغه ما كل الا قدر قدر قام زيد تو فعل وفاعل مستثنى منه هنا كمستثنى منه هنا بفيوت ناقص يا فيوت مفرغ كابو همو همو باسي مستثنى بينج حالته بينج دانية أو تقسيماني كل تنت ما شايكن استا كابو رستيك بينينو جاء القوم إلا زيدا أما كامي أنا تامي شيء متصلي شيء متصل مثبتة موجبة أجد تامي متصلي موجب واجب النصب ك هو بلي جاء القوم الا زيدا زيدن شنو اعرابك مستثنى منصوب وجوبا ديت سردي دانه كثير هر خوي تام متصل منفي بنا ما جاء القوم الا الي ردا هم زيدن درسه هم زيدن درسه اذا زيدن هنا علي مستثنى منصوب جوازا أجل زيدون هنا زيدون أجل بدل ما جاء القوم قوم مستثنى منه مرفوعة علي أجل مرفوعة بداله أجل هذا التامي متصل هم مجبو هم من فيش رشد كيف يتحدث منقطع منقطع أجل من الرجل يقولون جاء القوم إلا حمارا واجب النصب الا حمارا اما مثبت كابو منقطعنا كلام تام منقطع مثبت بوتمن جاء القوم نموت ما جاء جاء القوم الا حمارا بك من في ما, ما جاء القوم الا حمارا بول الرقز بكلام تام منقطع من في لا هرجوا حالتك يا هر علي زيدا الا لحالتي دوما كتامشي متصلي متصل من في به يجوز الوجهان زيدا زيد اما شو حالت بو دنج <تصفيق> مفرغه مفرغش حسب عوامله عاملك بالمقام زيد فاعل كاتب بس في عوامل ما محمد الا <تصفيق> رسول ما كان يقول الا دلك دلو محمد رسول مبتدا وخبر حسب العوامل باشا بس يكفى اذا بزان يعني استثنائي مفرغ من فيها دائما استثنائي مفرغ من فيه دائما يعني كجمله كمن في بي من فيه الا بين من بيت المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا لم جمليا فشربوا منه إلا قليلا كمستثنى منه وكيحسن إلا قليلا وكقولك قام القوم إلا زيدا وخرج الناس الا عمرا سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا وإذا كان الكلام تاما موجب غير موجب يعني أقر نفيه ابو يعني شبه نفيه ابو جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء أكريب ليب بدل في مستثناء منه موقع جمله لجملدى مستثناء منه تشيبو <تصفيق> موقعي مستثنى منه تشيبو او بدل الاكشن او موقعي رفع برفع نصب ونصب جرب جره او بدل شرني بدل الا مرفوع به بدل تماشي مبدل كاكا اقر ليدا رفع وليش رفع نصب ونصب جرب جره اما عليه والنصب على استثناء اشتوان بكي مستثنى منصوب جوازا والارجح في المتصل البدل يك راجحة لا مستثنى متصل به بكين بدل أي يجعل المستثنى بدل من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم نك قليلا ما فعلوه إلا قليل والمراد بشبه النفي كعظين شبه نفي تيب وكو نهي وكو استفهام ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك يا امرأتك باشا إلا امرأتك هرب عمدا وينهي نوى بابا عمدان بوي برنشي برندرستا وراجحيشا وانيا اينما من راجحه جمله اقل من في براجحه كامية بدل بيت والاستفهام نحو ومن يقنط من رحمه من رحمه ربه الا الضالون تماشى الضالون يعني ومن يقنط يعني لا يقنط ومن يقنط من رحمه يعني لا يقنط من رحمه ربي كابو جمله كيه استفهام بمعنى النفي ويبيوت شبه النفي بتشاتوا الضالون هذ بالرفعات والنصب في المستثنى المتصل والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد وقد قرئ به في السبع في قليل في قليل وامراتك يعني اويشيه عربي جيد بل ام كان ارجح الرفع او باسمك وان كان الاستثناء منقطعا اقل استثناءا منقطع بو و مستثنى لجنس مستثنى منهون بو فالحجازيون يوجبون النصب نحو ما لهم به من علم الا اتباع الظن الا اتباع فنصب فالحجازيون يوجبون النصب وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع تميم بشرين راس تراجح وايه ظلام جائزش نحو ما قام القوم الا حمارا والا حمار وان كان الكلام ناقصا اقل كلام ناقص وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه لكوي كلامك هذا نذير ولان جاري واهي النمونا هيا جاري واهي نمونا بون من الملك تنبو بين جاء القوم ما جاء ما جاء ما جاء الا زيدا القوم ما جاء الا زيدا القوم قوم سكوتا ما درسته لزمانه درسته كابو يستاء بيش الا مستثنى منه هاتوه نخير ما دام لكلام ده هات بك شانيه ويب اقل ناقص بو لكوي كلام ناقص بو كان و كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه هرنهت به المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا بيوترى استثنائي مفرغ بوتشي بيوتر مفرغ لأنه الكلام فارغ كلام شيء تانية فارغ من المستثنى منه وأشكر يا بلينشي تفرغ العامل لما بعد إلا يعني عاملك إيش شكيت إنها كوتوتسر وشكيت دعاء كدة دعاء الله كاستثناء كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا, إلا نبوية شيء حقيقي هابيت أو يبي أدريه وشرطه كون الكلام غير إيجاب هابيه كلامك موجبن به بمن في به نحو ما قام إلا زيت ما قام إلا زيت يسا قام فعلا زيت فاعله يعني اجر الا الاشنب هو هارواو كالاشنه توي كاو اداه استثناء الا چون اعرابين اداه استثناء ملغات السليب سعدان استثناء ملغات وما رايت الا زيدا تما شر ايت زيدا فعل وفاعل ومفعول به وما مررت الا بزيد هارو كواي بلا مررت بزيد بزيد جار ومجرور حسب عوامله وكقوله تعالى <تصفيق> وما محمد إلا رسول محمد مبتدا رسول خبر ولا تقول على الله إلا الحق إلا الحق ولا تقول على الله إلا الحق يعني قولوا الحق قولوا الحق ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن جار ومجرور كاتيقشتي لا إلا استطيع ما كدابة باش إلا كمستثنية همان حكم كان بدبا سوا سوى سواء واللغكان إشي لغالغيظة بوان منا أغالوثمان جاء القوم جاء القوم غير زيدين شن إيرابيكيين بوين لما تيجي نهاوي تيجي جاء القوم فعل وفاعل كما مستثنى منه القوم لا غير شن إيرابيكي اللهي مستثنى منصوبة مستثنى هرتش أدوات استثناء بلام حكمي للرسداتية حكم أو مستثنائي بهمو حالكاني واكل أدوات إلا أحد هرتش حكمك من دابا مستثنى بإلا بدب غير سوا بحمل لغة كان الشوا ابو جاء القوم مادام تام مثبت متصل كواب أبي بلين شي غير جاء القوم غير واجب النصب أبي مستثنى من صوب جوبا أن جاء لما عناد جاء القوم غير زيد كي مستثنى ها لا زيد مستثنايا لغير سوى مستثناك مجروره مضاف اليه غير مضاف زيد مضاف اليه بوي بغير وسوى بلغاتها اهم <تصفيق> لغه كان يشيوا مجرور بالاضافه ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى ب لا مستثنى بلا اوي مستثنى بوبا الى تشحكي شي هبل الاعراض بدا بغير وسيله فايجب نصبهم في نحو قاموا غير زيد قاموا و وك مستثنى من هو باشا غير زيد زيد لبري مجرور بوبا مضافي ليه غير عليه شيء مستثنى منصوب وجوبا وهو مضاف زيد مضافي ليه وسيله زيد ويجوز الاجب <تصفيق> ويجوز الإتباع والنصب اشتواني تشيب كيد بدل بكار بيني لقال نصب كما في نحوي ما قاموا غير زيد وسوى زيد تماشي ما قاموا غير زيد لبرع ك. مستثنى منه هي تامة بلان متصلشة شنك قائل ويجمعي عقلا هاتوا مذكر لقال زيد يك جنس بلان نفي. ما دمنا في بؤة تاني بلي ما قاموا غير ما قاموا غيرة ما قاموا غيرة ما قاموا غير بوشوى والسيوا زيدن ويعرباني بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد ما قام غير زيد يعني قام عفوا ما قام غير زيد تاني بلي قام فعل غيره فاعل قام غير زيد جل زيد هستوى وَسِوَا زَيْدٍ وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوَا زَيْدٍ وَمَا مَرَّتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ وَسِوَا زَيْدٍ وَإِذَا مُدَّتْ سِوَا أَجَرَ الْلُّغِيْ سِوَا مَدْكَرَ كَانَ إِعْرَابُهَا ظَاهِرًا وَإِذَا قُصِّرَتْ كَانَ مُقَدَّرًا عَلِ الْأَلْفِ وَالْمُسْتَثْنَى بِلِيْسَ وَلَا يَكُونُ أَجَرَ بَلِيْسَ وَلَا يَكُونُ إ منصوب الكابوب بعد الرويم معنا وفي بوت للمستثناء بلام خبري كيا خبري ليس بونمنا قام القوم ليس زيدا قام القوم فعل وفاعل ليس فعله إيش مشكلةك اللي قلنا به هو فاعل كيتي هو فاعل كيتي زيدا خبر كيتي كابوية الله هو المستثنى بليس ولا يكون منصوب تواه منصوب شنك خبري ليسا يا خبري لا يكون يعني أساق أغر كسيني لعلماء قام القوم فعل وفاعل ليس فعلا فاعل ضميرك اسم ليس زيدا زيدا خبر كيتي هامشة مستثنى ليسو بلا يكون يعني نصب مستثنى كا منصوب بلام خبرين خبر ليس ولا يكون أم دشينا دشين اسم كانا واسم ليس مستتر وجوبنا يعني اما بخل نسر أو تشوار دانا دا كيتر لا معنى لا دان كفعل الأوافق نغطبط إذ تشكروا تشوار معنى يا ضمير وجوبنا وطمعن لا عدا وحاشا وخلال شها معنى لنعمو بأسر شها معنى لا ليس ولا يكون شها اما نش ضمير مستتر وجوبنا بويدك قفات كين أو قفاتك الأبية والمستثنى بخلا وعدا حاشا اما اقر استثناب كين بعداو خلاو حاشا يجوز جره ونصبه نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيدين هدو كدرستا بمرجي ما نيت اقر ما نبو ما عداو ما خلاو ما حاشا أو انا نبو هدو كدرستا تهاني بقول قام القوم خلا زيدا وخلا زيدين وعدا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا وحاشا زيد بو كوتت خلا زيدا خلات كدوة بفعل خلات كدوة بفعل اي فاعله هي كامله ضمير مستتر وجوبا ضمير مستتر وجوبا أو كات زيدا شيا مستثنية وخلا زيدا وما وعدا زيدا بو بلما قوسد وخلا زيد او كاتا خلا بيت حرف جر زيدنا بيت شيء اسم مجرور فان جررت فهي حروف جر وان نصبت فهي افعال وإلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر بلما على نبي نبي حاشا إلا بلان سيبويه نبي 22 لغه النبي حاشا بجربك بلام سيبويه 22 وايش راجحها كوا حاشاش كشيني حاشش نصبك وتتصل ما بعد ما الشيء بعده خلاوه فيتعينوا <تصفيق> النصب ولا تتصل بحاشا تقول قام القوم ما عدا زيدا ما عدا زيدا وقال لبيد الشاعر الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل واما خبر كان واخواتها ابتكم الي منصوبات كان منزاني اسمك ايمن زاني خبر كل شيء معلومه منصوبه وخبر الحروف المشبهه بليس وحرفانيك مشبهة بليسج بون او نش خبر كان منصوبه وخبر أفعال المقاربه اويش واسم ان واخواتها اسم ان واخوات انشين منصوب واسم لا التي لنفل الجنس اسم لا النافل الجنس منصوب فتقدم الكلام عليها في المرفوعات وأما التوابع اكيك ترجل منصوبات توابع تابعي منصوب منصوبة. بول من رأيت زيدا العاقلة. رأيت زيدا العاقلة. العاقل صفة. رأيت زيدا نفسه. رأيت زيدا نفسه. اسم التوكيدة. منصوبة. لبقي زيدا منصوبة. تابعي مجرور مجرورة. تابعي منصوب منصوبة. وهلوها وهل هم مكان. فسياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى باش نشرح لك شحال دقيق كانوا وقارنا